إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور يمقسنا ومن اعمالنا أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن هو ولي وليمرسنا اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اشهد أن محمد رسول الله من سلكه فاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا أو يسارا رمي به ليس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالم إنك حميد المجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدع. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أما بعد ابناء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلوان كانت الله شرح توضيح الأحكام من بلوغ المرأة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن السلام رحمة الله عليه قيشنا حليسي الشلبيانث وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقه إذا كان إمامي دارا قلني الرواض فيه إسنادك شي ضعيف. لأن دفنك في إغنبه صلى الله عليه وسلم ده دي يجب شبه آوكي أو آويل سم رفاقي أو لا أو لا دي سران أو لا أو لا أو لا أو إذا كذلك ده زي حديثة كي الضعيفة لأن في إسنادي قاسم بن محمد بن عقيل وهو متروك أو إياك وضعفه إمام أحمد بن حنبل ويحيى بن عمعين وغيرهما وصرح بضعف, بضعف الحديث جماعة من الحفا وكشيئ إمام منذري وابن صلاح شارزوري قال الحافظ يغني عنه ما رواه مسلم عن أبي هريرة أنه توضى حتى شرع في العرض قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى دفنوثا بس الكافيه لو او أو حنصير مع المسلمين معاة كده في غمضة عيون حتى شرع على السبي دكت في العضي في العضي يعني أتعوكم يرجعون بكملي بلى هكذا إذا ما ودشوش أني إذا إسم بعيني ما هذا مصيح معناه اذا مو وضعيفينيا بلى مفضلات الحديث ادار الماء اجرى الماء بس داينة وعمموه على جميع تعني كل سهامي مرفقين مرفقين تثنيته مرفق متنه أو دو بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس جمعه مرافق وهو موصل الذراع في العظم أو او او او دي او دي وعصلي سمي مرفقا لأنه يرتفق به في اتقاء او لسا او او او او او او او او او او او او او او او او لقد اردت ان اكون اكون هذا اكون اكون اكون اكون اكون اكون قولوا اذا توضأ اذا هل اجل يعني شرع يعني هل بدا بدا في الوضوء دهس بدا الزوجتين ووصل الى غسل اليدين جيشتت غسل اليدين وثانيا ووجوب ثانيا وجوب اداره الماء على المرفقين عند غسل اليدين وعزب كواتيا اهو كيف بصورين دول مرفقين بكاملين او بدكاش تجديد اليدين لانهما بقيه اليد أو دسة دسة كيا ومنتهى وقد قال صلى الله عليه وسلم لما يتوضاى من توضى نحو وضوء هذا هل تدريشكم من الوضوء الى المرافق قال جمهور المفسرين الى ان الى بمعنى معه او الى نهاه مرافق مرافق مع, مع يعني لا قرنيا كما قال تعالى ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم يعني مع اموالكم وقد قدم ان ما بعد الى تارض يكون داخلا فيما قبلها وتارض غير داخل ذال ايه أولا لازمني بها داخل ليبيا بها جالو لخارجي بها جالو مرافق لظمي بها لخارجي بها كيف قال هذا؟ قصب أنه يبقى باش إله باش وأن الذي يعينه هي القرينة قرينة كبدي يعني دقيقة آية دقيقة لأنه لقرية وهنا أبانت النصوص لأنه بلغة كان روني كرته أن ما بعدها داخل بما قبلها أو باش داخلي أو تيشخيتي فلا بد من غسله ده بن قال ابن القيم قال ابن القيم حديث ابي هريره في مسلم في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل يديه لاستكان يشوشت حتى شرع في عضه حتى عقد يشد عظيته سنوى يدل على ادخال مرفقين في الوضوء بلقيع كما 2020 اللي قال الله هذا رضي الله تعالى قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء وضوء دا يعني لا يدخل الجنة يقول دو يدخل النار لكن عندهم وضوء آية لازم كاملين كأنه كانه نجيبك يعني البطاله ايان يعني بقى اجاملني تقول لا يك لا نافل الجنس وضوء وضوء اسم, اسم لا اسمنا الجنس يعني بسه؟ أزدريك خلافك الاستوى هي؟ آه،, آه، دزدارك دزدارك أقول لك اسم باسم الله إنك ردبو، آه، نشجعه هادنيك يعني أقول نشجعه كذا، كانوا بيقدش ابن ماجه ضعيف ولد عن سعيد بن زيد وابي سعيد إنه وقال أحمد لا يثبت فيه شيء بلام نزاع زعيم ضعيفة بلام تحسن لخياله تحسن لخياله قال الحافظ التلخيص قال أحمد ليس شيء يثبت يشتمني سعد بن مسعود بسم الله لا نزاع فكل ما روي بهذا الباب ليس بقوي أرجعي بلام كذا ليس بقوي آه يتقوى يعني لا يتقوى تقول شديد مو متهم بالكذب وكذاب جذاب وغبر النابي بالله ماذا اوضع بقية السيرة بس اذا كنت وقال العقيلي الاسانيت يعني ابو جعفر العقيلي الاسانيت في هذا الباب في هالين اسنان كانت نرنيتيا يعني يعني هندد الرقونية بين اوبيت وقال احمد رضي الله رحمة الله عليه حيثما سئلة عن التسمية لا ألموا في حديثا صحيحا ترى امنا مزانع طبعا كان اخي امام بخاري اللقي امامي احمد هل يك سؤال اللي يمكن بها بيقود بها امن نجم خلاص بيرشدك المقاس بي يعني نقول خلاص او كان يقود علي لا مليونك علي ده ده اني بهوني وقال ابو عبد بذر ان الحديث ليس بالصحيح اا ابو عبد ثم قال ابن حجر الظاهر ان مجموعه الاحاديث بما ذُكر منها قوه تشبه تدل على ان له اصلا كان اصلا جهه قوه لو هو زياده قال الشوكاني ولا شك ان طرق الحديث انها تحتاج الى احتجاج ابن حسنه وابن صلاح وغيره قدير ان يك صحيا عندنا <تصفيق> ابن صلاح وابن كثير، ومن مساحة هذا الحديث شيكش امام منذري وابن القيم والصنعاني والشوكاني واحمد شاكل يعني اضعف الايمان عسلم من مفضلات الحديث لا وضوء لا وضوء لا ناري الجنس ووضوء اسمها وشبه الجمله شبه الجمله غير باجوء لمن لم يذكر اسمها وشبه الجمله دائما شبه الجمله لتلاتنا دوماش ابشر يشيعان جاره مشهور يشيعان مره زمان ومكان لقاله وينك انت لكن انا في الدار، انا مبتدئه في الدار حاول جمله جاره مشهور او جاره مشهور انت حمدت خلاف شبه الجمله يعني انا امام الباب أمام الباب ما فقول فيها ضرب زمان وضرب مكان أمام لبيشي ضرب مكان نجد زمان اذا شرقي يعني كدة قبل عملية أو ضرب مكان أو مفعول فيه فيها ما فيه يسألنا بضرب زمان وضرب مكان هو تاني يسأل فيه كذا أو ده أنا بيعني هو شو بزمله شو بزمله يقول خبر والأصل أن النفي نفي للصحة فهي, فهي الحقيقة الشرعية وقيه للكمال بس وقف هول دوار دو هاي ده اصلا حقيقه شغله بسم الله لك هاي ده نبيك مهله نبيك مهله انت زي جاي نقصانه نقصانه ريحه زعويك هيك تو هاي دي. اسم الله المرض يقول قول بسم الله ما يؤخذني الحديد اولا وجوب قوله بسم الله عند البداية بدأ في الوضوء قلتني بسم الله لبداية الدنيا قال علماء لا يقوم غيره مقامها لدرس عليها نابي هل ستشبلها؟ يعني نابي بني بني بني الإخوة بني بني الإخوة كما بسم الله يخبر شكيه ودي خلاص نجم بني بكوردي درير نتلب أذكي بعنبي عبادتها ما دمعي بعد ذلك نائب كي طيب. قال النووي التسمية أن يقول بسم الله فتحصل السنة. طيب. دلية وسنة. وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكمل. هؤلاء ك Imamين نوبي رحمة الله عليه. إذا بسم الله الرحمن أو تعاطله. ضاير الحديث ثانيا نفي الصحة صحة الوضوء الذي لم يسكت صلى الله عليه نفي كردني التوابيد الذي يشاهده أنه يقول بسم الله ينكر سيب الحديث بكذل الطرق لي صالح ونحتجاج به بسوري تولي طرق عندما تبدأ حسن لغيره نفتح حجزة ولذلك لذا أوجب الفقاوة من أصحابنا التسمية عند الوضوء مع الذكر وتسقطه مع النسيان بلان هل تعمل بسم الله ينكر بسم الله؟ هل تعمل بني مشكل مزغولة؟ بسم الله يكن نكر إذن تسميه بلان أكبر هل تعمل بذلك؟ هل تعمل بذلك؟ هنا نبود نسيان، هو بقول خدّه. خلاف العلماء أيش؟ اختلاف العلماء في وجود تسمية للوضع، اختلاف يعنيه. إمام أحمد رحمه الله قال سيد أولي قريشة، إلى أنها واجب ربي طهارة لحالات كلها. دبروا لها مو طهارة كاني، بعض منو حديث كان واجبة. أولي. ودليلهم بالغين فيها حديث الباب أو حديث ما اسمه وغيره. الإمام المخابري إنه أحسن شيء في الباب. او حديثة باشترين بلغيه لمو بابكي قال المنذرين لا شك ان حديث التسمية تكتسب قوة تعترض بكثرة امام المنذرين قال جمال لو ان حاليثة كان بسم الله همي قوة بيادرية لفتحسن لغيريه ابن كثير شفن يشد بعض وابعضا فهو حسن او صحيح كاذا حسن او صحيح مبسيط يعني ايان حسنة لذاكي ايان صحيح لغيره. لو حسن لذاته بو ما زوج كان صحيح لغيره. حسن صحيح. ماذا حسن. حسن. حسن لغيره بو. لا لا. لا لا لا زيادة أويه تقوية هذا القول المثل. وقال في من بعض المذهب وقال فيشرح المفردات التصيع من المذاه أن التسبيه واجبة وكل وقال طبعا واجبة بسم الله وكل الغزل وهو الحسن باصري وإسحاق سيمه ما كيدي كوي بقى محمد بن امام مالك يا ابو حنيفه الى ان السنه وليست بواجبه لان اذا كان ثبور ليست بيواجمة. وعدم وجوبها نبون واجب الروايه عن احمد امام احمد رأيها. يعني انا اختار الخرقي والموفق والشالح وغيرهم قال الخلال أن إنه الذي استقرض عليه الرواية كالسنة وقال الشيخ دقي الدين لا تشترط التسبيق إلا شرط شرطية وكشرط فرام سنة يعني قلت ما الشرط؟ خالج ما هي؟ هاي. يعني قلت بكين الشرط؟ من أكرتني؟ دكيه بطالة قال احمد لا اعلم بالتسميه يعني صحيحا لمزال حاجه صحيح هذه وقال المجد جميع الاحاليد التسميه هي ساندها مقال سيدنا زله سلي. قال استقابي لا لو من قال بوجوب التسميه الا ما جاء في احد عن رحمك سبحانك اللهم لا احد يشهد الا انت استغفرك ونتو الىك